وفي نجاسه ماء الملاقات في الملاقات حين الاتصال بالماده مع الشك في حريتها وجهانه اذا لاقى الحوض النجاسه والحوض متصل بالماده لكننا لا ندري أن المادة كرون أو المادة يستطيع كرون إن كانت المادة كرا فالحوض لا ينفع الضبناء قادمة وإن كانت المادة عقلين كرا فالحوض هذا بناء على أن نشتغط الكرية بالمادة وكذلك بناء على اشتراق الكريه في المجموع كما مر بعض الاقوال لا تشترط ان تكون المادة كرا بل المهم ان يكون المجموع كرا من الماده والحوض ايضا لا شفتنا في أن المجموع من الماده والحوض كر او ليس بالكره والان اتصل الحوض بالنجاسه فان كان المجموع كرا فالحوض لم ينفعه وإن كان المجموعة قفة الحوض قد افتحان هنا وجهان القول القول بالطهارة استصحى الطهارة هذا الماء ماء الحوض قبل أن يلاقي النجاسه كان طاهرة بعد أن لاقى النجاسه نشوف في أنه تنجس أو لا نستصحب طهارته بعد النجاسة فمن يستند الى استصحاب الطهاره يحكم في الطهارة واما من يقول بالنجاسة فيقول بان الادله قامت على انه لاقى غير الكر تنجس الكر اذا لاقى غير الكر النجس يتنجز. فموضوع النجاسة شنو؟ موضوع النجاسة مركب من أمرين. الامر الأول ما غير كور. والأمر الثاني ملاقاة. إذا لاق الماء غير الكور النجاسة يتنجس. هذي موضوعات مركبة. موضوع النجاسة موضوع مركب من أمرين. ما غير كور وشنو؟ الموضوع نقول الموضوع المركب حاصل خاص في الوجدان اما الملاقات فهي خاص بالوجدان علاقة المجاز الثاني واما انه غير كروي بالارض لاننا نشك ان هذا الماء قرن او ليس بقرن نستصعب عدم قريه باستصحاب عدم الكريه ينضم الوجدان الى الاطر يلتئم الموضوع المركب موضوع النجاسه هو غير الكر الملاقي الملاقي ثبت بالوجدان غير الكر ثبت بالاصل التئم الوجدان مع الاصل تحقق الموضوع المركب حينئذ ولا مجال الاستصحاب ولا مجال للاستصحاب الطهارة لبعضهم من استصحاب الطهارة الذين يقولون الطهارة دليلهم استصحاب الطهارة ولا مجال لاستصحاب الطهارة ولا لقاعده الطهارة وقعت طهار غير استصحاب الطهارة قاعده طهارة دليل من من الطهارة دليل اجتهاد المستفاد من كل ماء طاهر حتى تعلم بخلافه هنا لا مجال له ليش أما عدم المجال لاستصحاب الطهاره فإن الشك في الطهاره وعدمها مسبب عن الشك في الكريه وعدمها نحن لماذا نشك انها لتنجس او لا لاننا نشك انه كر او ليس بالكره مع جريان استصحاب عدم الكريه لا يجرس نصحاب الطهارة ليس؟ سموه أصل السببي ومسبب. ويقولون في الأصول الأصل السببي حاكم على الأصل المسدبي كن حاكم على الأصل المسدبي الأصل السببي رافع للشك وإذا ارتفع الشك يرتفع الأصل المسدبي نحن الآن نجري استصحاب النجاسة في المقام ليش نجري استصحاب الطهارة نجري استصحاب الطهارة في المقام لماذا لأننا نشك أنه تنجس أو لم يتنجس استصحاب الطهارة ما هو موضوعه الشك في النجاسة هذا الموضوع على وهو الشاك يرتفع بأصل آخر فإننا المفروض إنما شككنا في أن هذا الماء تنجس او لم يتنجس الشك في نجاسته وعدم نجاسته مسبب عن الشك في انه كر او ليس بكره بجران الاصل في جانب السبب او الشك في الكريه وعدمها نستصحب عدم الكريه بمجرد ان نستصحب عدم الكريه يلتئم الموضوع المركب غير كوكب ملاحظ فان الموضوع المركب ثبت شنو نجاسه بعد أن ثبتت النجاسة بالأصل السببي ارتفع الشك بعد صحيح وجدانا ما ارتفع تعبدا ارتفع الشك في النجاسة وعدمه ارتفع عبودا لأنك اثبتت النجاسة بالموضوع المركب بعد أن التأم الموضوع المركب من الوجدان والأصل وثبتت النجاسه شك في النجاسة تعبدا ارتفع بعد ان ارتفع الشك في المدات تعبدا لا مجال لجريان الاصل الاصفر الشك. الشك قد ارتفع تعبدا من هنا في الاصور يقولون الاصل السببي حاكم على الاصل المسبب بعد جريان الاصل في السبب يرتفع الشك في المسبب تعبدان مولدان بعد ارتفاع الشك في المسبب تعبدا لا مجال لجريان اصله بعد اذا فصحيح في المقام ان يحكم بماذا بالنجاسه نتيجة لماذا؟ هذا بالنسبه الى استصحاب الطهاره واما بالنسبه لقاعد الطهاره واحد كيقول ما اجد استصحاب الطهاره يقول sentezab الطهاره استصحاب الى السببي ان Whamaitan one when stayeen واستصحاب مسبب لا اجعلوا ما اجري اغoeoe know قاعدة الطهارة. قاعدة الطهاره اصل حكمي ولا يجري الاصل الحكمي مع وجود الاصل الموضوعي هذه هي مقاعدة ثانية في الاصول الاصول مهم في مقام الاستباط في هذه الموارض اصول عملية ثانية استصحاب الطهارة عطم قاعد الطهارة اصلا حكمي لا اصلا حكمي يعني ان قاعدة الطهارة لا ترد في الموضوع معي قاعد طهار كل وكل ماء طهار ودفكم من الاحكم هذا مو موضوع من الموضوع كل ماء طاهر كما يقول كل خبره ثقة الحجه كما يقول مثلا كل قمر الحرام بالاحكام هذه هذا اصلا حكميه استصحاب كريت هذا الماء او استصحاب عدم كريت هذا الماء اسمه اصلا شنو موضوع الى انه يحقق الموضوع وما يثبت لنا حكم هذا يحقق لنا الموضوع ان الماء كرن او ليس بقرن ذا يثبت لنا الحكم أن المادسة في عام الطائر أو غير يقول الأصل الحكمي لا يجري في المولدين يجري في الأصل المولدين لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلمة التامة إلى المعليم فالموضوع متقدم رتبة على الحكم فعلية الحكم تابعة لفعليه المولدين لا ان فعالية الموضوع تابعة لفعالية الحكم. الخمر حرام، هذه الحرمة تبقى إنشائية. متى تصير فعالية إذا وجد الخمر خارجًا؟ بمجرد أن يوجد الخمر خارجًا صار بحرمة الفعالية. فعالية الموضوع فعلية تابعة لفعالية الموضوع. للعكس، نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة الدامات على لها، فالموضوع متقدم من على الحكم. ومع وجود الاصر المتقدم رفتاً لا مجال لجلال الاصر التأخذ تفهم هاتين قاعدتين فإنها تنفعك في كثير من المنظرين في المقام هم أيضاً يتكرر من هذا الكلام وفي نجاسة مام الحياط بالملاقات حين الاتصال بالمادة مع الشك في فرية المادة بناء على اعتبار الكرية في المادة خاصة أو بناء على اعتبار الكرية في المجموع ما بين المادة وما في الحياض أو مع ما في الحياض بناء على القولين اذا شكفنات النجاسة فهنا وجهان بل قولان بينا مدرك القون بالطهارة الطهارة أو قاعد طهارة بينا مدرك القون بالنجاسة والله حكمية في استسحاب حاكميه الاصل السلبي او الاصل المسلبي او الاصل الموضوعي او الاصل الموضوعي وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشك بعد تيقن الكريه لولا لا هذه صوره ثانيه هذه ثانية. الان لا احنا اول تيقننا بالكريه اول الماده كانت كر بعد ان كانت المادة كرين الماء يزف منه شيء فظننا ان المادة او شككنا ان المادة نقصت عن لم الكر ثم لاق النجس في الماء وهنا الشك بعد التيقن بماذا بالكرية يقول هنا في المقام لابد ان تقطع بالطبع بعد تيقن بكرية لابد أن نفطع بالطهارة لماذا يقول كل الأصول ويانة تحكم بالطهارة أصول موضوعية والأصول حكمية لاستصحابي بقاء الطهارة والماد على الكرية هذا استخدام موضوعية نشك أن هذا الماء تنجس ام لا نستصحب طهاره هذا الماء هذا الموضوعية نشق هذا الماء قلعنا الكريه أم لا نستصحب كريه هذا الماء كل الأصلين موضوعين جاريا كل الأصلين موضوعين يتفتع نعلم من يتفقى. صار معلوم؟ أما استصحاب أنا أريد أكرر المعلومة السابقة أما استصحاب الطهارة فواضح انه نوي استصحاب الكريه شلون يثبت الطهارة؟ استصحاب الكريه كيف يثبت الطهارات؟ بلقى مجاز فينا الكرة لن نسأل بسر الطهارات ايشلون؟ ايشلون انت استصحبت الآن الكرية؟ جاء استصحاب الكرية كيف يثبت الطهارات؟ الآن هذا نشك انه نجس اولى استصحابنا كريته فوش انتبكت انه كرن؟ ما تبكت انه طاهرا حتى الناس ما عدنا جاءنا فيه اصل مسدد احنا ما عدنا في المقام احنا جايين نتشايا من اصل الكرية يعني. استصحاب الكرية يثبت ان هذا الماء كرون طاهر او غير طاهر بلوية بلوية بلوية من في يثبت دواية الطاهر دواية شمي يثبت قدرت كرين ليس شيء فالان اذا احنا ثبتنا على انه العصل فيه الكرية اذا هذا معنى هذا انه لا يتنجس لملاقات المجاسد معنى هذا انه لا يتنجس لملاقات المجاسد هو حاجئ كده أرسلوا بشكل صناعي بشكل علمي عبارات عم يمي في يمي في عبارات عم يمي في بشكل صناعي فيها هذا سبك انه كر بالآخو سبك انه كر بالآخو كيف يثبك انه طاهره؟ إذا جبتها الجواب يجب عبارة عم يمي في في المقامات يقولوا كنت يسعى قواعد قواعد كيف يثبك الصهارات؟ ربق الله الله كره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 نقول عندنا عموم وعندنا موضوع عموم إذا بلغ الماء وقدر كرين سم ينجسوا شيء وعندنا شنو موضوع ألا هو الكرية باستصحاب الكرية حققنا الموضوع فين طبق الحكم على موضوعه قهران عندنا موضوع عندنا حكم الكرية موضوع الحكم إذا بلغ الموقد الكرين المنجسي باستصحاب الموضوع باستصحاب الكرية تحقق الموضوع بعد تحقق الموضوع يترسم عليه الحكم قهران لتبعية الحكم لموضوعه تبعية المعلوم صار م. معلوم لاستصحاب بقاء الطهارة والمال على الكرية هذا بالنسبة للأصول الموضوعية والأصول حكمية أيضا وعمومي الأصلين البراءة وكل ما إنطاهر كل ما إنطاهر المقصود الطقة الصهارة وعمومي الأصلين أصل البراءة وأصل الطقة الصهارة وهي كل ما إنطاهر حتى تعلم أنه بعين قدران واضح الأصل أصل البراءة فيه وقاعد صهارة لكن اصل البراءة في اثرين أثرين في المقام أثر الأول أن هذا الماء تنجس أو لم يتنجس أصد البراءة عندما تصد لأن المشهور ما يمكن أن تصدق المشهور أن البراءة لا في جريف في جريف الأحكام يجوز او لا يجوز يحرم او لا يحرم اما انه تنجز او لم تنجز ما يجلين اصلاة الله المشهور ان ادلة البراءة سواء كانت عقلية او كانت نقلية واردة في الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية اذا يجلين اصلاة الله هذا ختم وضعية فلا تجري اصلاة لكن أقعدنا آثار تكليفي. يجوز شربه أو لا يجوز؟ أن لا يجوز شربه. أن لا يجوز شربه. مشكّل أنه هذا يجوز شربه هذا الماء لا يجري أصلت البراس؟ فعموم أصلت البراس، برأي نما تجري في خصص الآثار تكليفي. المشهور طبعاً. الأثار مثل أن أنه يجوز شربه أو أما الشك في النجاسة وعالمية ليس مجرى لأطرالك إلا براء أطرال طاضح بطلاق هذه الصورة ثانية سورة ثالثة من الكلام <تصفيق> وَلَوْ تَرَأَ بَعْدَ تَيَقُنْ نَقْصِهَا مِنَ الْكُرْ كُنَّ مُتَيَقِّنِينَ سابقاً أن المادة ليست كور يقين سابق بعدم الكور بكثرة بكثرة هذا متعلق بالشك يعني ولو طرأ الشك بعد تيقل نقصها من الكر شنو سبب الشك سبب الشك بكثرة مجيء الماء إليه جماعي يواجد المادة فشكتنا أنها بلغت كر أو ما بلغت ولو طرأ بعد تيقل نقصها من الكر بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك هناك قال ينبغ القاطع بالطهار فلا يبعد ذلك يعني فلا يبعد الحكم فقط الطهارة لا يبعد ليش لا يبعد لتعارضهما من الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض بتعارضهما من الجانبين يقول الأصول الموضوعية تعارض الموضوعية شنو استصحاب طهارة هذا الماء معارض باستصحاب عدم كريته لعدنا يقين بعدم الكرية السابقة استصحاب طهارة هذا الماء يتعارض مع استصحاب عدم كريته يتعارض الأفراد وتساقض من السؤال يرتكد على المعلومات اللي قد ليش استصحاب عدم الكريه يعارض استصحاب الطهارة تصاحب الطهار يخويث بتصاحب تصاحب عدم الكريمة ما يثبت النجاسة تصاحب عدم الكريمة يثبت أنه غير كوف إنه نجس إن أمر لا ما يثبت هذا ليش اصحاب عدم الكريهة يعارض استصحاب الطهار تصاحب طارخ واضح يثبت الطهار أما استصحاب عدم الكريهة ما يثبت أنه غير كوف أما أنه نجس إن أمر لا ما يثبته فاذا ما يثبت أنه نجس ما يعارض استصحاب فهارش معنا المصنف لتعارض الجانبين تعارض الأصل موضوعين كي تتحقق مش إنه الأصل يقول أنا أحرزنا عدم التربيع في الأصل نقول إنه الأصل غير ما نقول ماكو أثر شارع التر استصحابه عدم التربيع يقول هذا يقول عدم المشكيل يقول هكذا ليش تعارض هذا ما إلها في الشارع هذا يقول فهارق هذا واضح أما هذا يقول إنه موكو أبوك نجيز يقول أصلا هذا الأصل ما يجري أنه كونه كريه ليش لا تثبت ولا تنصيحة نحن نتأني نكتب كلام المصنّي المصنّي يجري ويعارض الأصل الثاني نقول كيف يعارض الأصل الثاني هذا الكلام ليش هذا الاصل أصلت عدم كريه يعارض الأصل الثاني توجيه لكلام مصنية. اعتبار ليه توفف أصل الطهارة على الكرية وإذا عدمت الكرية على هذا أيضا نشكه بعد ذلك في الطهارة طب نشكه بعد ذلك في النجال وإيضا ما نقدر نثبت إنه الطهارة ليه مثل في النجال فما يعاروه الثانيس على على الأقل في أحد الشقين ورشاك لأنه لا نقدر نثبت النجاسة ولا نقدر إذا لابد واحد من الاثنين ما نقدر نثبت الطاهرة ليست أصحاب الطهارة ليست أصحاب عدم الكريهة مثلاً ابن شو أنت كان الماء الكران. ما, ما, هم ما, هم ما هم لا, لا ما إدرا ما القيلها نصير طاهر ما لا ما تدري أنه تنجس لا قلنا بعد ما تتنجسا ذكرنا في أول إجنس قلنا موضوع النجاسة موضوع مركب, مركب. ما غير كرب هذا المؤمر الأول ملاقات هذا امر شنو هذه خذها قاعدة عامة في الأصول في متى كان موضوع مركب مثبت أحد الأمرين بالوجدان والاخر الآخر كان ملاقي قبل لا كان غير قرب الجنوب؟ بالاص بافالة عدم الحرية انضم الوجدان الى الاص الان الموضوع المركب فيتعارض مع استصحاب؟ فقط انما يتعارض استصحاب الكر... إنما يتعارض استصحاب عدم الحرية مع استصحاب الطهارات لان صحيح الاستصحاب الطهارة لا يقول انه نجيس باستصحاب عدن الكرية من الوجدان الوجزان وبانضمام الوجدان يتحقق نوضوع النجاسة فيتعارض هنا ايدن مع استصحاب الطهارة صار لتعارضهما من الجانب هو تعارضة الاصول الموضوعية جنوب سقطت تمام؟ فيبقى الاصلان يا الاصلان يقصد الاصلان الحكميان وهما أصالت البراءة وأصالت شنو؟ وهي قاعدة الطهارة سالمين على المعارضة لأصول الموضوعية ساقطت الآن قاعدة الطهارة وقاعدة البراءة تجريات بلا معارض سؤال على نفس المعلومات وهو أنه ليش ما خليت معارضة بين هذه الأصول الحكمية يعني انت الان استصحاب الطهاره معارضا مع استصحاب عدم الكربيه اه قول استصحاب عدم الكربيه معارض مع اصله بعقل الطهاره استصحاب عدم الكربيه معارض مع قاعدة البراءه ليش ما خليت يعني بعبارة اخرى هكذا المصنف هكذا قال اول شيء تعارض استصحاب الطهاره مع استصحاب عدم الكريه ويتساقطه بعدين يجري البراءه وقعدت الطهارة بلا معارض وقلنا من الاول استصحاب عدم الكريه اعارض الثلاثه يعظم واحد استصحاب عدم الكريه يعارض استصحاب الطهاره وقعدت الطهاره واصلت البراءه يعارض يعارض هذه الأصول الثلاثة في آن واحد فتسقط كلها جنيعين من الأول نقول استصحاب عدم الكرية يعارض هذه الثلاثة الأصول في عرض واحد فإن مفاد استصحاب الكرية هو النجاسة ومفاد الأصول الثلاثة هو الطهارة فهو يعارضها في المفاد في آن واحد إش يعارض ذاك فيسقط ثم تصل النوبة إلى أصالة البراء لأنه أولا يتص... يعني هذك تعارض أنهم يتصفطوا إذا تعارضوا الاستثحابات كذلك ما تعارضوا تعارض الجميع المشكلة ليش تخلي التعارض مع ذاك فقط تعارض الجميع هذا الصحاب عدم الكريه يعارضوا السلاطة للأصول لأن لا تأتي الأصولات الأص... لا... القواعد العامة إلا بعد سقوط كل الذي قبلها ثم تأتي لها النظر يعني هي متأخرة هذه عبارة عن هذه تجبت الجواب السيارة ما تسقط الدليل يقول لك تعارض تعارض زين التعارضن زي. زي. هي نقدم ايهما على الآخر فإذا تساقط الدليل ما تساقط يا شيخ جاي يقول المشكلة بأن اصحاب عدم القرية يعارض الأصول الثلاثة في عرض واحد يعارض الاصول الثلاثه في عرض واحد ان تكون باي وجه خليته معارض لاصل واحد فقط هو معارض الاصول الثلاثه في عرض واحد يعارض اصول الثلاثه في مع التعارض هم أيضا. مع التعارض مع التعارض يسقط الجميع يسقط الجميع فيصير القواعد العامه وينش القواعد العامه ما عندنا محمد انه يعارضه قلت انه يعارضه انت تقول استصحاب الادري وعارض قاعده الطهاره بنتارض فقط وين تروح وينزل العام وهي معارضة في العام في القواعد العام ومتأخرة ذكرنا رتبة. الآن أن الأصل الموضوعي متقدم رتبة هذا النص فلا يعقل تحقيق التعارض بين ما هو متقدم رتبة وبين ما هو متأخر التعارض فرع الاتحاد في الرتبة بعد إنما يتعارض الأصلان فرع الاتحاد في الرتبة المفروض ان الاصل الموضوعي و استصحاب عدم الكريه متقدم رتبتين على الاصل الحكمي و اصاله البراءه و مع الاختلاف بالرتبه لا يحصل بينهم تعارض اصلا لا يحصل بينهم تعارض تعارض صرع الاتحاد في الرتبه ما متحدات في الرتبه حتى يتعارف بعد. تمام فلا محاله يختص التعارض بالاصلين الموضوعيين استصحاب عدم الكريه و طهارة. إذا تعرض وتساقط بما أن المتقدم رتبة ثقاف تصل النوى إلى المتأخر رتبة فتجري الأصول الكثير صار معلوم؟ ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين يعني لو طرأ الشك مع فقد اليقينين لا عدنا يقين بالكرية السابق ولا عدنا يقين بعدن الكرية شق بدوي أصلاب ما لدينا يقين سابع شك بدوي أن الماء هلك هلك كرا أو لن يكن كرا لدينا شك بدوي يقول ومنه يظهر الحكم شميع يعني يظهر يا حكم اللي بيظهر حكم بالطهارة ليش نحكم بالطهارة في المقام نفسه لحكي نتونى لحكي نطب نفس, نفس مرة ومنه يظهر الحكم فيما لو ترى الشك مع فقد اليقين ليه؟ يعني هذا اليقين للنجاسة ما في يقين مع فقد اليقينة ما عندنا يقينة ما, ما, ما, ما يجري الأصل الشكتة غير قاعد طهارة هذا قاعد طهارة شنو أصل حقني لو أصل موضوعي هذا فرع الكلام في الأصل الموضوعي لو لا مم. شنو الكلام في الأصل الموضوعي يظهر الحوض معا الإنسان يرتب يرتب الاستدلاء أول شيء وفي الأصل موضوع يجري أو ما يجري بعدين ينتقل الأصل فرقة استعار تعارف تعارف تتحار عدل مقرض تعارف معاد تتحار الطهارة فسقطت فجاهي وهي الحكم استصحاب الطهاره إلى يقين سابق لي إلى يقين سابق عند الأذن إلى يقين سابق إلى يقين سابق, إلي يقين سابق؟, إلي يقين سابق؟ نقول مع فقد اليقينين هو جيد مع فقد اليقينين ما عندك يقين بالكريو ولا يقين بعد ساده، سادق بس اصحاب اشرف ها؟ فقد الجرد إذا فقدوا اليقين طيب إذا ما الموضوع نرجع للقائد وشرف كمية بس اصحاب الطهابعا بس اصحاب موضوعي استصحاب الطهارة هذا ما اصل موضوعي ليش ترجع الي استصحابi الطهارة كيف صلة الطهارة القهارة اتخذ участ كان الاستصحاب بعد ما تصل alors اصل النابل الاثور وال여 في جريان استصحاب الطهارة بعد ما تصل النوب الاصول الحكمية الاصل موضوعي جرى انما ينتقل الى الاصور الحكمية بعد عدم جريان الاص일 الموضوعي اما اذا جرى الاصل موضوعه واستصحاب البحارة يتصال انه قد اصول البحارة ولكن نخوف انه استصحاب عدم الكربية في ويعارض استصحاب البحارة ليش همّا من باب عدم المحمولي و عدم المحمولي شمّ عدم النعش عدم المحمولي يسمّل عدم الأجم باب العدم الازلي الذين على رأي سيبويه ان اصحاب العدم الازلي اصحاب العدم الازلي نقول بانه هذا الماء لم يكن في الازل موجوده ولم يكن قرب صارم الموضوع مثل والد عيسى لم يكن ولم يشرب وبهذا الماء لم يكن ولم يكن كرا هم لا. إذن شيئان متيقن بهما أزلان. عدم هذا الماء ما كان موجود. عدم الكريه ما كان موجود الأزل. الآن وجد الماء لعدم الأول انتقض. عدم الماء انتقض. لأنه وجد الماء. عدم الثاني وهو عدم الكرية أزلان ما ندري انت قبل الهلان وما نريد الماء صار كران هل عدم عدم الكرية أزلان استصحاب العدم الأزلي اللي يسمي بعضها في جنة الهزلي ما يريد الماء استصحاب العدم الأزلي هو نجري استصحاب عدم كون الماء كران يعني أزلان وهذا لم يكن ما ولا يكن كور. العدم الأول انتقاص وجود الماء. عدم انتقال ما. معلوم له من انتقاص. نستصحاب العدم. تمام فيتعارض مع استصحاب الطهار أو استصحاب العدم النحيف. بما أن على أن طبيعه المياه لا تتكون دفعتين واحدة وإنما تتكون على نحو الدفعة. فجزمان هذا الماء يوم من الأيام كان قطره قطرتين مثلا جزمان أحد بهذا جزمان هذا الماء ما صار في الحوض مرة واحدة ودفعة واحدة جزمان صار في الحوض على نحو دفعات ففي الدفعه الأولى من وجوده ما كان كران فنستصحب عدم الكوفير لكن هني عدم معك يعني عدم الكريه في هذا الماء لا عدم الكريه أذلان فيتعارض استصحاب العدم الخاص عدم الكرية في هذا الماء مع استصحاب طهاره تساقط الاصول الموضوعية انتقل الوصول صار واضح واما لو انفعل ما في الحوض انفعل يعني شنو يعني تغير اللون أو الطعم أو الطعم. الصوره الرابعة ثم اتصل بالماء اول يتغير بعدين اتصل بالماء المزبورة. المزبورة يعني ماده المذبوره اللي في كريتها تصل بمادة مشكوك انهاكم فالاقرب البقاء على الماء طب قناليس حتى بعد الاتصال لماذا؟ لصحابها لصحاب النجاسس السليم عن المعارض لصحاب النجاسس وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة احتمنا الطهارة في الجملة بمعنى شنو؟ يقول الطهارة لها معنيان طهارة هذا الماء شيء وطهارة ملاقيه لكن هذا الماء متنجس سابقا بعدين تصل الان بتريد استبدو طهارة هذا الماء عن الماديه هذا الماء مجيس اما الملاقيه هو المادة طاهر ام نجيس يمكن اثباب طهارة في الجملة يعني طهارة الملاقيه مو طهارة هذا الماء واضح؟ وإن احتمل الطهارة أيضا في الجمله ماذا قلنا في الجملة؟ بمعنى عدم تنجيس هذا الماء. ما يلاقه؟ الا وهو المادة الملاقة. شنو سبب الاحتمال؟ وإن احتمل بإمكان. هل بإمكان؟ فأنا بسألك الاحتمال. ليش قلنا الطهارة؟ طهارة الملاقي بإمكان وجود المعارض من جانب الملاقب طاهر لمثله منصر استصحاب نجاسة من هذا نجرب على استصحاب طهارتها للمادة هذه المادة قبل أن تنتقي بهذه الآن الآن بعد أن يتقت شك في نجاستها نشك في كريتها نجري شنو استصحاب طهارت فاستصحاب طهارت المادة يتعارض مع استصحاب نجاسة هذا الماء بامكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله يعني اصل معارض لمثله استصحاب مع استصحاب استصحاب النجاسه في هذا الماء معارض باستصحاب الطاهره في هذه الماء لماذا يتعارض لماذا يتعارض؟ وهذا يقول كل واحد مثار الشك. س أصحاب يقول نجاسة هذا الماء الملاقة. اصحاب الطهاره الطهارة يقول طهارة الملاقي مو الملاقى ليش عرضوا كل واحد أخذ به في مدلوله لماذا نحكم بالتعارض؟ اصحاب نجاسة الملاقة ما يسبب طهارة الملاقي. مثلت نجاة الملاقاه استصحاب طهاره الملاقي يثبت بالطهاره الملاقاه فليش ما ناخذ بكله الجديد بكل الاصل هم استصحاب نجاته الملاقاه نحكم من اليستي هم استصحاب طهاره الملاقي نحكم بطهارته ناخذ بكل الاصل ليش الصح ورا تقول يتعارض ليه ثم اما لهذه القاعده أن الماء الواحد لا تختلف أحكامه أضعافه. أنا قائل إجماعي عندهم أن الماء الواحد لا تختلف أحكامه أضعافه. استنادا لهذه القائل تعالى. استصحاب طهارة الملاقي مع استصحاب نجاسة كل ملاقا يزور أنه لا تختلف أحكامه. أن أن القاعدة مجمع لدي أن الماء الواحد لا تختلف أحكامه. وإما لأن جريانهما معاً خلاف أدلة الانفعال بالملاقات أدلة الانفعال بالملاقات تقول ما المول الذي المجلس المجيس لا أدلة الملاقات بسبب الملاقات إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الأول يعني شنو استصحاب نجاسة الملاقة مجمع عليه فيقدم على استصحاب ظهارة الملاقي بسبب إجمع أنه هذا استصحاب مجمع عليه رس في التعليم ما مجمع عليه ما سيكون مجمع عليه ما سيكون عاصل السبب ومسبب طلقتش إهني في المقام أصل فرد واصل الله سبحانه وتعالى جمعنا أصحاب عدن الجليل. أنا شكر. صار عندنا جل فينا. قال المفوم في مسوى في قي. الأقرب بقاء ما بإن كان وجود المعارضة أردت أن نقول أن السبب النابض الصحراء عدم المزري بعد ما يحدث. الصحراء عدم المزري. ها؟ الصحراء يعني في الملاحة. الملا. ندري أنها موكور صراحة. الملاحة ندري موكور وندري جنو أنهم. ماذا فعل في الصحراء فيهم؟ الملاقي عدم كرية الملاقي خل استصحاب عدم كرية الملاقي يعارض شيء وخلق واحد من فارغ المنطقة يستصحاب عدم كرية الملاقية شنو يتدفل تدفل الملاقات تدفل الملاقات وين الأصل السيد والأصل المسجد يقول نكتشف ان يحصل سبب أو سنو سبب يقولني ان كل هذه المكتب استصحاب عدم الترويجة الملاقين يتعارض مع استصحاب نجاسة الملاقاة ما عربيا يتوافق وياه هذا ما انه محتل من الطهار انا اشتر طب هذا صحيح لكنه صناعيا هالشكل، شكول هي عبارة صناعية يقول اصل صبيب واصل صبيب. واحد يقول لك انه ليش ما تجرس اصحابه الطهار الملاقب الملاقب ليش؟ ترى غير استصحاب عدم كرية الملاقب يتوافق مع استصحاب نجاسة ال لا. لكن ليش ما يجلس استصحاب طهارة الملاقين؟ وعادي يقولك لا ليش ما يجلس استصحاب طهارة الملاق؟ الملاق استصحاب علم القرية في الملاقين أخو خوف قليل قليل يعني تجلس. هاد قريب النتيجة خوف يقولك ليش ما تجلس استصحاب طهارة ويتعارض مع استصحاب طهارة استصحاب عدم قريرتين تثبت نجاسة ال ولا استصحاب طهارته يعارض ذات نجاسة في استصحاب طهارة. و اي مانع من جريان استصحاب طهارته الان تستصحب عدم كريته ولو على نحو العدم لله او على نحو العدم لله باسباس نجاسته؟ استصحب طهارته ممكن نستصحب ليش لو يجد انفعال امامنا, أمامنا. يجد انفعال امامنا ما يحتاج لجاء طبعا شك شك ما عينه من الملاقة لانه كلامه ملاقي ملاقى نجس لا يحتاج يثبت في شيء الان الملاقي تنجس او ما تنجس استصحاب عدم كرية يثبت انه تنجس استصحاب انه طاهر مو كان طاهر استصاب انه طاهر بيش ما يجري اذا استصاب عدم الكرية استصحاب عدم الكرية يصبب يعني المقام عصل سبيل وصل مسدًا باعتبار أن الشك في طهارة الملاقي وعدم طهارته مسبب عن الشك في كريته وعدم لأنه لو كان كرا لما ينفعه بملاقات المجازية وإذا لم يكن كرا سينفعinde الملاقات المجازية إذن الشك في طهارته وعدم طهارته مسبب عن الشك في كريته وعدم كريته بجريان الأصل السببي وأصحاب عدم الكرية إما أزلا وإما نعتان يرتفع الشك في جانب المسبب يرتفع الشك يرتفع الموضوع لا يجري أصل المسببين ده لا يجري أصل بعد لا حاجة إلى أن نرجح استصحاب نجاسة الملاقاه على استصحاب طهارة الملاقب بالاجماع لا يحتاج هذا لانه اصلا استصحاب طهارة الملاقب لا تجري لأنها اصلا مسببيون واضح الكلام لولا وكذا حكم ما إلغير مطلقا يعني قليل نحكم حال نزوله من السحاب حكمه حكم الجار لانه لا ينفعل بملاقاته في عدم الانفعال اذا جرى منه مهم يجري مو يعني نزلوا الجمع في مكان منه قاعد يجري واضح واحدا خلاف مسيحة يقول متفق عليه بين المسلمين مو بس بمسلم أنما المطاب حال جريان من الميزاب ونحوه لا ينفع عندنا لأقل متفق عليه بين المسلمين الدليل من المعتبر للكرية فيه هو العلامة العلامة في بعض كتبية يشترط شنو؟ يشتغل في الكرية في ماذا؟ لا في الماء الجاري انا قاعدين نشد الماء الغيت في الماء الجاري نقول حكم ماء الغيت حكم, حكم الجاري حكم الجاري حتى لو ما كان كر يقول ايه لانه هناك في الجاري ما نشترط الكرية من في الجاري نقول الجاري لا ينفع بملاقات ملاقاه النجاسه وإن لم يكن طهر فالغيت مثل الجاري فانه لا ينفع ملاقات ملاقاه النجاسه لم يكن طهر زين اللي الكرية في الجاري يقول لا ما مع انه يشترط الكرية في الجاري في, المقام في ما ما حتى عند من يعتبر الحريه يعني في, شنو في الجاري وعباراته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادئ النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقا يعني بعض عباراته يتوهم أنه ملحق بالجاري مطلقا حتى في الكرية يعني كما أننا نشترب الكرية في الجاري نشترب الكرية فيما ألحقها بالجاري وهو الغير وعباراته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادئ النظر خلافه وإلحاقه يعني إلحاق الغيث بالجاري مطلقا يعني حتى في اشتراط الكرية إلا أن عبارته فيما بعدها بعد هذه العبارات المهمة تدفع ذلك وتنبع عن صحة ما ذكرنا يعني أنه يلتزم باشتراط الكرية في الجاري لا يلتزم باشتراط الكرية فيما وكذلك إِذَا لم يجري هذا الكلام كله دا جاريهم من نزاب دا عديدة حكموه ربهم السيد اعتراض يقول شنو انتو ينتشبهوا بالجار حكمو الغير ما الغيت مثل ماء الجار فوقولو مثل ما الكون انتو غير تريدو تقولو انه لا ينفع بملاقات النجاسين أنما الغيث لا ينفع بملاقات المجلس فهم الكوفة لا ينفع بملاقات المجلس ما عاد تشبيه بالجار وجد تشبيه بالجارش ما الغيث مثل الماء الجاري ليش وما ألغت مثل ماء الكو لأنه لا ينفع بملاقات المجلس تشبيهه بالجار يقول لا أصلا ليه. ولا ولا مزاعم يدشبيه بالجار كأنما الجاري إذا فرد شيء مخصوصيات ليه هل تكون تنقيقاً؟ هل تكون تنقيقاً؟ نعم نذكرون جبت تحكي أنه تشبيه بالملجاري نقول لعل الأجوة هذا أنه لا يتقوى العالي بالساحل أن الجاري إذا انحضر من علوه إلى أسفل وتنجس الأسفل من الواقع خلاف لو كان كر ان هذا الماء كان كره هذا الماء اذا كان كره وتنجس اسأله تنجس يعني تغير بقى. غير لونه او طعمه تنجسه فاعلون فاذا عدم تنجس العالي بتنجس الساحل من خواص جاري ولا اسري في كور من هذا الباب تشبيه القوم فاعلون هذا الماء طابعنا وكذلك إذا لم يجري على الأشهار إذا يجري إجمعه إذا لم يجري موه بإجمعه لكن الأشهار للأصل صالة الطهار واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النزاع